أهون أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائق ولدنهم وإنهم لا يقولون من من القول وزورا وإن الله لعفونا فور والذين يظاهرون من نساء قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتمس سا ذلك كنتعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس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 كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاهم مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئوا بما عملوا أحصاه الله ونسوه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 ولك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوه النجوى ثم يعودون لماله عنه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 فبأس المصيد يا أيها الذين آمنوا إن ذا تناجت فلا تتناجوا بالإثم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوا والتقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّينَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا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 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي جواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات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 وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هم الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشيطان هم الخاسرون. إن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 يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه